موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نادى ربك موسى ألئت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون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 أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا ونيدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين فَثَرَتْ رَأْتُ مِنْكُمْ مَن مَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا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 قال فأتني إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء فإذا هي بيضاء قال للملائح حوله إن هذا لساحر عليم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 وطيلن الناسها الانتم مجتمعون لعلنا نتبع السهره ان كانوا هم الغالبين فلما جاء السهره قالوني فرعون قالوني فرعون ان لنا لاجرا ان كنا ان كنا نحن الغالبين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 نا لنحن الغالبون فألقا موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب موسى وهارون قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلاسوف تدمون لأخط عن أيديكم وأوجدكم من خلاف ولأصلب أنكم أجمعين قالوا لا ضير ويطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير